بسم الله الرحمن الرحيم واد أباه. واد أباه. واد أباه. يا من يناظر إلى ما حر يا من يكتر وواهر. على تمثيليات يا من لا رحيات. يشتغل ولا هم له إلا أن يشبع شهوتي البطن والفرجة أن تقول نفسي حسرة على ما فردت في جلب الله وقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين الدنوب حراب ماذا فعلت أمّة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وفي أمته أكلون للربا والسر وفينا سمعون للكذب لقد استغنينا بما في جيوبنا، استغنينا بسياراتنا، استغنينا بعمائرنا وقصورنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سائيا في غمرة جهن والهوى. صيِّع الأماني عن قريب ستندم ستندم ستندم أفِقَدنا الوقت الذي ليس بعده. سوى جنة أو حر نار وأين الخلاص الله عز وجل جعل التوبة بابا مفتوحا بابا مفتوحا, بابا مفتوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كيف لا والله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليلة مسيء النهار يا باغي الجنة الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أبادر إذا ما دام في العمر فسحة مسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم قيم وجد وسارع واغتنم زمن الصبا في زمن الإمكان تسعى وتغنم وتغنم وسر مسرعا فالموت خلفك مسرعا وهيها تما منه مفر ومهزمون إلى كل مبتلة يا من أصيب بمرض بدني يا من أصيب بجائحة مالية يا, يا من ابتلي بزوجة أو عاقين أو غير صالحين بش بش أن يحتسب الأجر من الله فيدخل يوم القيامة وليس عليه من إثم أو خطيئة وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء إلى كل مسلم علينا أن نراجع أنفسنا وأن يتهم الواحد منا نفسه بالتقصير فوالله ما منا إلا ويذنب وما منا إلا ويعصى ورحمة الله عز وجل أوسع من هذه الأمور. يأتي جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا؟ الونين الخالد تقدم مت توبة لفضيلة الشيخ مسفر المريخ. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً يريد الله أن يتوب عليكم وخلق الإنسان ضعيفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثانية وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين القائل من لا يسأل الله يغضب عليه عز وجل عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيته إلى الأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 المسلم عباد الله تحيط به أعداء كثير من شياطين الإنس والجن يقبحون له الحسن ويحسنون له القبيح ويحاولون أن يوقعوا كل مسلم يقول لا إله إلا الله في شراك المعاصي والذنوب يضاف إلى هذين العدوين الخارجيين عدو ثالث أخطر منهما ألا وهي النفس الأمارة بالسوء نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يعيننا على التغلب على هؤلاء الأعداء الثلاثة الذين يحيطون بنا صباحا ومساء ومع كل هذه الأمور فإن اللطيف الخبير الحكيم العليم الذي يعلم بضعفنا وخلق الإنسان ضعيف يعلم بضعف الكائن البشري ويعلم عز وجل بضعف بنو آدم الكرام. جعل لنا عز وجل أبواب لا تغلق أبدا ألا وهو باب التوبة الذي لا يعظم ذنب أمام التوبة مهما عظم وباب الاستغفار الذي من وفق له فقد محقت ومحيت عنه الذنوب والسيئات والآثام إن التوبة عباد الله باب عظيم من لم يوفق لها في هذه الليالي المباركات ومن لم يوفق لها مع فتح أبواب الجنان ومن لم يوفق لتوبة صادقة خالصة النصوح مع تصفيد مرضة الجن والشيطان فمتى يوفق المسلم الضعيف لهذه التوبة النصوح الله عز وجل جعل التوبة بابا مفتوحا فجعلها عز وجل مفتوحة للكافرين يقول عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم جعلها عز وجل مفتوحة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وجعلها مفتوحة لنا معاشر المسلمين المؤمنين كيف لا والله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كيف لا والله عز وجل يقول قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كيف لا؟ والله عز وجل في الحديث القدسي يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كيف لا؟ ومن علم عباد الله أن ذنبا لا تتسع رحمة الله عز وجل لهذا الذنب فقد أساء الظن بالله عز وجل ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً يا عباد الله من وقع في ذنب أو معصية فليغسل تلك الذنوب والمعاصي بماء التوبة والاستغفار فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين عباد الله ما أعظم التوبة وما أسهلها في حقنا عباد الله لكن ما أكثر الذين يتخاذلون وما أكثر الذين عياذا بالله لا يزالون يصرون على الذنوب والمعاصي هل تغيرت الأحوال عما كنا عليه في شعبان هل شعر المسلم منا بتوبة صادقة النصوح هل وجد المسلم أنه تقدم إلى الأمام قليلا أم كثيرة أم أننا صمنا ما سلف من أيام وقمنا ما كتب لنا من تلك الركعات والليالي المباركات ونحن عيادا بالله لا نزال على حالنا إلا من رحم الواحد الديان المعاص التي كانت تفعل في شعبان لا تزال إن لم تكن قد زادت قليلا تفعل وترتكب في رمضان إذا ما هي روحانية رمضان وأين تلك الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله العشرات من الآيات والمئات من الآيات تُتلى على مسامعنا وأخشى ما نخشاه أن نكون عظام صماء وآليات نركع ونسجد مع الإمام ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحن على حالنا ونسأل الله لنا ولكم التوبة والتبات يا عباد الله الذنوب والمعاصي لا تزال معنا وهي ترافقنا والذي يزيلها استشعارنا لعظمة الله أما إن بقينا على حالنا فليراجع المسلم منا نفسه وليعلم أنه عياذا بالله ما تقدم إلى الأمام وربما ما سار إلى الله خطوة واحدة فلا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يذنب المسلم منا الذنب ثم يستغفر الله فقال صلى الله عليه وسلم يغفر عز وجل له ويقول ملائكتي علم عبدي أنه أذنب ذنبا وعلم عبدي أن له رب يعلم الذنب ويغفر الذنب ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بدر منه وما زال على هذه الحالة أي ما زال يعلم أن الله يعلم الذنوب ويعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل أعرابي إلى مسجد محمد عليه الصلاة والسلام ونحن جلوس في مجلسه ثم وضع يديه على رأسه هكذا وهو يصيح من باب من أبواب المسجد قائلا وذنوبه وذنوبه قال صلى الله عليه وسلم ما الذي بك وما الذي أصابك قال يا رسول الله ذنوب عظام ومصائب اقترفت من العبد المسكين فهدأ روعه عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه وقال قل فقط هاتين الجملتين قل اللهم رحمتك أوسع من ذنوبي واللهم إن رحمتك أرجى عندي من عملي اللهم فاغفر لي فكررها ثم قال صلى الله عليه وسلم زد فزاد الثانية والثالثة ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده في يد ذلك الأعرابي وقال قم فقد غفر الله عز وجل لك قم فقد غفر الله عز وجل لك أن يستشعر الإنسان أن نعمة الله وأن رحمة الله وأن مغفرة الله عز وجل أوسع من الذنوب وأن يجتهد الواحد من عباد الله فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام وعن جابر ثالثا قال قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يذنب الواحد من الذنب العظيم ثم يستغفر قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب المسلم ذنبا كتب عليه قالوا يا رسول الله يستغفر ويتوب قال يغفر له ويثاب عليه ثم سألوه ثانية يا رسول الله يذنب المسلم من الذنب فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الصحابة ثم يستغفر ويتوب قال صلى الله عليه وسلم يغفر له ويثاب عليه ثم سألوه ثالثا يا رسول الله يذنب المسلم من الذنب فقال عليه الصلاة والسلام يكتب عليه قالوا ثم يتوب ويستغفر قال يغفر له ويثاب عليه قالوا إلى متى يا رسول الله قال إن الله لا يمل حتى تملوا إن الله لا يمل حتى تمل فمهما فعلت يا ابن آدم الذنوب ومهما وقعت فيه من معاصٍ وآثم وعلمت أن لك رب يغفر الذنب ويعلم الذنب فعلم أن الله لا يمل حتى تمل يا ابن آدم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وسئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين إلى يا إمام الواحد منا يفعل الذنب ثم يستغفر قال يواصل الاستغفار قيل له يا إمام ثم يعود المسلم في الذنب ثم يستغفر قال يواصل الاستغفار ثم قال إلى متى أو حتى متى يا إمام قال إياكم والقنوط من الاستغفار فإن الله لا يمل حتى تملوا وسئل الحسن البصري رضي الله عنهم أجمعين خامسا قيل له يا إمام ألا يستحي هؤلاء طلابه الذين كانوا معه في مسجده يقولون يا إمام ألا يستحي المسلم الواحد منا عبدا من عباد الله يفعل الذنب ثم يستغفر الله عز وجل ثم يغفر عز وجل له ثم يعود في الذنب قال إياكم هذا الشعور فما أحب الشيطان أن يغفر منكم بهذا الشعور لا تملوا من الاستغفار فإن الله لا يمل حتى تملوا إن الشيطان يأتي إلى الواحد منا ونحن وإن كنا قد صفدت مرادة الجن والشياطين لكن لا يزال هناك شياطين لم يصفَّدوا وهم الذين أقل من درجة المرادة والعتاولة كما يقال. وإن المسلم ربما لا يضل ولا يزل إلا بشيطان من شياطين الإنس والدليل على هذا ما أكثر الذين ما استطاعوا أن يتركوا الحرام ما استطاعوا أن تصوم لديهم الأعين أبداً عباد الله ما استطاعوا أن تصوم لديهم الأذان ما استطاعوا أن تصوم لديهم الجوارح واليدان الدليل على هذا أن الإيمان ضعيف وإن صمنا ما يزيد على إثنتين عشرة ساعة ونصف الدليل على هذا أن الإيمان ضعيف وإن صلينا إحدى عشرة ركعة مع الإمام مع ما قبلها وما يُتلى وما يسمع وما يتدبر من آيات فلا إله إلا الله ما أعظم التوبة لمن وفق لها عباد الله لأن التوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسمعوها وعوها عباد الله فهي إما أن تكون توبة صحيحة وهي ما يقع في العديد منا جعلني الله وإياكم منهم يفعل المسلم المعصية أو الذنب ثم يستغفر الله عز وجل منه ولكنه لا يزال يراوده شك أو ريب أن يقع في تلك المعصية أو الذنب في يوم آخر أو في ليله إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك الذنب في النهار كالدخان مثلا والتوبة الثانية أو النوع الثاني من التوبة هي التوبة الأصح أو هي التوبة النصوح التي أشار إليها وذكرها عز وجل في كتابه وهي تلك التوبة التي تخرج من القلب واللسان والتي يعزم الإنسان معها عزما أكيدًا جازما، ألا يعود إلى ذلك الذنب هذه التوبة هي التي تنفع أصحابها بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم أما النوع الثالث من التوبات فهي التوبة الفاسدة اسمعوا عباد الله إلى الذي ابتلينا به كثيرًا التوبة الفاسدة يتوب الإنسان بلسانه ولا تزال لذة الشهوة والمعصية في قلبه ودماغه أو في قلبه وفؤاده إننا نتوب بألسنتنا وما أكثر ما نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا وهي والله من أكبر همومنا ما أكثر ما يقول المسلم أستغفر الله وأتوب إليه وبعد ثوان أو دقائق معدودة يقع في ذات الذنب والمعصية ما أكثر من كان يراوده أحلام اليقظة كما يقال أن يتوب وأن يقلع وأن يجزم ويعقد التوبة إذا هل هلال رمضان قلوا لي بربكم ماذا تغيرت في الأودية والبلدان قلوا لي بربكم ماذا تغيّر في الأنفس والخطرات قلوا لي بربكم هل طُّهِّرت البيوت، هل طُّهِّرت النفوس، هل صفية الصفحات، هل برئة الذِّمام؟ أم إننا لازلنا نصوم عادة لا عبادة، ويُصلِّي الواحد منا التراويح عادة لا عبادة التوبة الفاسدة ما أخطرها عباد الله أن يتوب المسلم بلسانه عيادًا بالله وحلاوة ولذة المعصية لا تزال في الفؤاد أين الذي استطاع في يوم من الأيام بعد غروب الشمس وبعد أن يقول المؤذن الله أكبر أربع مرات أن يعلم أن الله أكبر من التمثيليات وأن الله أكبر من المسرحيات وأن الله أكبر من الدخان وأن الله أكبر من الهواتف والاتصالات وأن الله أكبر من كل كبير في هذا العالم الوجود قليل منا من يستشعر عظمَة الله وقليل منا من استشعر عظمة وحرمَة رمضان التوبة لا تزال لها باب مفتوحا عباد الله لا تنتهي إلا إذا بلغت الروح الغرغرة منك يا عبد الله أو طلعت الشمس من مغربها حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء اللهم وفقنا للتوبة الصحيحة النصوح اللهم اجعلنا من التائبين الناصحين المخلصين اللهم لا تجعل توبتنا من توبات الفاسدين الكاذبين اللهم كما أغثت بلادنا بغيث السماء فأغث قلوبنا بغيث الإيمان اللهم أغثنا بغيث الإيمان في قلوبنا كما أغثت البلاد والعباد بغيث السماء يا عباد الله إن كنا تكلمنا عن التوبة والاستغفار فهيا بنا مع أمور عظام من الطاعات والنوافل والقربات يتجاوز عز وجل بها عنا وعنكم أجمعين ويرفع عز وجل لنا ولكم بها الدرجات ويمحو عنا وعنكم عز وجل بها السيئات والآثام والمكفرات منها عباد الله الطهارة مثلا يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله فإن خطواته خطوة ترفع له درجة وأخرى تحط عنه خطيئة حتى إذا وصل إلى باب من أبواب المساجد دخل إلى ذلك المسجد فكانت صلاته ومكثه في بيت الله وقراءته للقرآن نافلة، أي أن الذنوب والمعاصي قد أزيلت بمجرد الوضوء وخروج الذنوب والخطايا وقدومك يا عبد الله إلى بيت من بيوت الله. لكن قلولي بربكم الذي لا يوصف للصلوات مع الجماعة. قلولي بربكم الذي ما يدخل إلى المساجد إلا في هذه اللحظات. لا يكاد أن يشبع من النوم وما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. أي عز تريدها الأمة برجال كهؤلاء؟ أي نصر يود المسلم أن ينتصر وهو مستطاع؟ أي تغلب لو نحن سمعنا المؤذن من الساعة الحادية عشر وهو ينادي بالله أكبر. حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن يقول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نسأل الله أن يحيى قلوبنا وقلوبكم بالإيمان كما أحيى أرضنا بماء الغيث والسماء ومنها ما قال صلى الله عليه وسلم أي مما يزيل به الخطايا والذنوب ويرفع العز وجل به الدرجات الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج مكثرات لما بينهما إذا جتنبت الكبائر الصلاة إلى الصلاة، إذا صلى المسلم صلاةً من الصلوات في بيت من بيوت الله ثم عاد وفعل ذنوباً أو معاصي أو لمما من صغائر الذنوب ثم صلت صلاة الثانية يمحو الله عز وجل ما صدر وما بدر منه بين الصلاتين فما أعظم الإسلام وما أعظم هذه النفحات يقول صلى الله عليه وسلم ثالثا إذا توضأ المسلم يوم الجمعة ثم أتا إلى المسجد وجلس وأنصت واستمع لكن متى عباد الله قبل أن يصعد الإمام على المنبر لأن الملائكة يحصون الداخلين إلى بيوت الله من أبواب المساجد والجوامع وبيت الله الحرام فإذا صعد الإمام على منبره قوت الملائكة تلك الصحف واستمعوا إلى الذكر وهم ليسوا بحاجة أن يستمعوا إلى ذكرنا لكنهم مأمورون بأمر ربنا ومولانا فقلوا لربكم بربكم يا من يدخل متأخرا كيف يحظى بهذا الأجر العظيم؟ إذا كان يوم الجمعة، وتوضأ المسلم في بيته، ثم أتى إلى المسجد مبكرا، وأنصت واستمع، يغفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، أي أن ذنوب الشهر تمحى بثلاث جمع، بثلاثة أنصاف من الساعات نصف ساعة في هذه الجمعة ومثلها في الجمعتين القادمتين تمحى ذنوب الشهر وما أعظم ذنوب الشهر تمحى الخطايا والذنوب وما أعظمها عباد الله رابعا يقول صلى الله عليه وسلم في شيء من المكفرات لا تزال المصائب والبلايا العبد المسلم في نفسه وماله وأهله وولده حتى يلقى الله عز وجل وليس به من خطيئة لا تزال المصائب والبلايا بالعبد المسلم من الأمراض التي يبتلى بها ومن جوارح الليل والنهار ومن نكبات الزمان ما يبتلى به من زوجة وولد ما يبتلى به في مال أو غربة أو كربة حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس عليه من خطيئةٍ قط كأنه ولد لهذه اللحظات ويقول صلى الله عليه وسلم مكملاً لهذا الحديث عندما يرى أهل العافية يوم القيامة أهل البلاء وما يساق إليهم من الأجر والثواب يتمنون أن أجسامهم قد قُرِضَت بالمقاريض مما يعطى أهل البلاء من الأجر والعافية محمد الله عز وجل وعجب لامر المؤمن فإن أمره كله خير عباد الله هذه شيء من المكفرات. ما بين الضهارة وانتظار الصلاة إلى الصلاة وما بين الجمعة والحضور إليها مبكرا وما بين استعظام الأجر من الله يا من أصيب بمرض بدني يا من أصيب بجائحة مالية يا من ابتلي بزوجةٍ أو ولد عاقين أو غير صالحين أن يحتسب الأجر من الله فيدخل يوم القيامة وليس عليه من إثمٍ أو خطيئة وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء هل بقي لنا عذر عباد الله أن نتوب؟ هل بقي لأحد منا عذرا؟ ألا يستغفر وثقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا. هل يحب للمسلم أن تخرج منه هذه الأيام وهذه الليالي المباركات؟ وهو لا يزال مع احترامنا للتعبير ما كان كرا وح ما تقدم إلى الأمام وإنما يرجع رويدا رويدا إلى الوراء. رحمة يا رب العالمين علينا أن نراجع أنفسنا وأي يتهم الواحد منا نفسه بالتقصير.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 وما منا إلا ويعصى ورحمة الله عز وجل أوسع من هذه الأمور ورحمتي وسعت كل شيء لكن لمن تكتب عباد الله للطائعين الصالحين للمتسابقين والسابقين إلى الخيرات جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم أجمعين ألا فلنحرص جميعا على كثرة الدعاء والاستغفار بين الأذان والإقامة وعند ساعات الإفطار فإن للمسلم دعوة لا ترد أنا ذاك وما خوجنا الى هذه الدعوات أن نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات وأن يتوب علينا وعليكم وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ما أعظم سيد الاستغفار أن يظل معنا ينازمنا على الأقل مرة في الصباح ومرة في المساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطاع. استطعت أعوذ بك من شر ما أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال هذا الدعاء في نهاره موقنا ثم مات من نهاره كان من أهل الجنة ومن قال هذا الدعاء من ليله موقنا به ثم مات من ليلته فهو من أهل الجنة إنه سيد الاستغفار عباد الله إن الواجب على كل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحفظه الزوجة والأولاد وأن يلازمه صباحاً ومساء اللهم أنت ربي ثانية لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمك العظمى والصغرى علي وأبوء لك بذنبي أعترف بذنوبي بين يديك اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة ومن قالها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة يا عباد الله إن رمضان هو شهر الرحمة والكرم والجود هيا بنا مع هذه العبارة ونرى من معاني الكرم والجود والسخاء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت البشرية جمعاء أكرم ولا أجود ولا أبر ولا أسخاء من محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما يلاقيه جبريل ويدارسه القرآن لقد كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام هذا هو جانب الجود أما جانب الكرم فإن البشرية في تاريخها الماضي والمعاصر ما عرفت أكرم من محمد عليه الصلاة والسلام هيا بنا مع موقف واحد من مواقف الكرم العظام يخرج صلى الله عليه وسلم من كت طريدا ذليلا ولكنه عزيز بعزه الله وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين تدريف عيناه بالدموع يخاطب مكة من جبالها وأحجارها سهولها ووديانها قائلا أما والله إنك أحب بلاد الله إليه ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ثم تذرف عيناه بالدموع عليه الصلاة والسلام يطمئنه عز وجل بقوله إذا جاء نصر الله والفتح لا تقلق يا محمد وبعد ثمانية أعوام يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام فاتحا منتصرا ثم يقف متمسكا بين الركن والمقام ينادي كفار قريش ينادي الذين أخرجوه صلى الله عليه وسلم عندما قال ربي الله وعندما قال لا إله إلا الله يقول لهم يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم يستسلمون قوة الواحد الديان ويستسلمون الأمر الواقع بين الركن والمقام فيقولون بلسان واحد أخ كريم وابن أخ كريم فيقول أكرم البشر عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة جمعاء الكرم اذهبوا فأنتم الطلقاء الطلقا لا إله إلا الله هكذا عاش صلى الله عليه وسلم كريما وهكذا علم صلى الله عليه وسلم أمته الكرم بسنتيه القولية والفعلية عباد الله إن من حكمة الله عز وجل أن جعل الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى الجود والكرم ويحذر من البخل والشح عيادا بالله فيقول صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح شحوا على أنفسهم بالأموال وذهبوا أخذوا بقطع الأرحام ثم أخذوا بعد ذلك بسفك الدماء يا عباد الله من مقاصد الشريعة السمحاء التي علمنا وأرشى قواعدها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أن الإسلام مبني على ما يسمى بالتكافل الاجتماعي والرحمة والمواساة بين أطراف المجتمع ومن حكمة الله عز وجل اختبارا وبتلاءا أن جعلنا نعيش مع بعضنا بعضا يختلط المكثر منا بالمقل يختلط الأغنياء منا بالفقراء وما ذاك والله إلا فتنة من فتن المولى عز وجل التي فتن بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يقول العلماء عند هذه الآية جعل الله عز وجل الأغنياء فتنة للفقراء وجعل عز وجل الفقراء فتنة للأغنياء وجعل عز وجل الرجال فتنة للنساء والنساء فتنة للرجال جعل عز وجل الآميرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعالمين والمتعلمين فتنة لمن يريدون فسادا أو فاحشة في المجتمعات وجعل العصاة والمقصرين فتنة للآميرين بالمعروف والناصحين في كل مجتمع وفي كل زمان ومكان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ومن معاني الجود والكرم التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم بسنته القولية بعد أن طبقها بسنته الفعلية يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جواد كريم يحب الجود فجودوا يا أهل القرآن ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ويقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين والحسد هنا بمعنى الغبطة أي أن المسلمين العقلاء لا يغبط بعضهم بعضا ولا يتحاسدون حسدا محمودا إلا في خصلتين إن كنا عقلاء إن كان في قلوبنا إيمانا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة وهي السنة والفقه في الدين فهو يعلم بها الناس ويخرج بها الناس من الظلمات إلى النور هاتان الخصلتان هم اللتان تتحقق بهم الغبطة في دين الله عز وجل معاشر المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ما من يوم ينشق فجره إلا وينزل من السماء ملكان يناديان أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ويأتي بلال خامسا إلى محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كان لدى بلال من الأرصدة ما هي حسابات بلال وفي أي بنك من البنود ماذا كان مع العبد الحبشي الفقير فيشكو إلى محمد عليه الصلاة والسلام الفاقة وقلة ذات اليد فيرد عليه صلى الله عليه وسلم وكأنه يخاطب ثريا من الأثرياء غنيا من الأغنياء ملكا من الملوك يا بلال انفق بلالا ولا تخش من ذا العرش إقلالا انفق بلالا ينفق عليك ما أحلى وما أعظم عبارات المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي عالج فينا هذا الجانب الذي جبلنا عليه معاشر البشر فمن حكمة الله عز وجل أن جعلنا معاشر البشر من طبائعنا ومن نفوسنا أن نبتلى بشيء من الشح والبخل كيف لا والله عز وجل يقول وتحبون المال حبا جما كيف لا والله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وما جاء بعدها من صفات تليق بعباد ربنا الرحمن الرحيم كيف لا والله عز وجل يقول في الآية المائة من صورة الإسراء يعلم بطبائعنا وهو الذي خلقها يعلم بحبنا للمال وهو الذي أوجد هذا المال يعلم بطبائع البشر قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا هذا هو المولى عز وجل الذي عالج هذه النفوس البشرية يعلم بضعفنا ويعلم بحبنا للمال ويعلم بما تشتهيه هذه النفس ولسنا معذورين عباد الله بعد هذه العناصر الثلاثة أن نحب المال فهو عصب الحياة ولكن الذي لا نعذر فيه أبدا ألا يتصدق المتصدق منا فيتصدق المكثر من كثيره ويتصدق المقل من قليله ويعطي كل منا مما أعطاه الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أسأل الله عز وجل أن يشرح لنا ولكم الصدور وأن يوفقنا وإياكم لكل أمر يرضاه عنا رب العالمين يا عباد الله إن من مظاهر الكرم والجود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن المسلم عباد الله إذا أنفق نفقة قليلة كانت أو كثيرة لا يتبع ذلك بالمن والأذاء يقول الله عز وجل مخاطبا إياكم معاشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإذا فعل المسلم حسنة ولا يعني أن الصدقة فقط تكون بالمال فالكلمة الطيبة صدقة وإمادة الأذى عن الطريق صدقة وقول لا إله إلا الله من أعظم الصدقات وتبسمك في وجه أخيك صدقة وحملك للمتاع وللزاد لأخيك على دابته أو سيارته في هذه الأيام صدقة فالصدقة واسعة الأبواب لا تنحصر في جانب من الجوانب المهم أن المسلم إذا فعل حسنة أو تصدق بصدقة حسية أو معنوية مادية أو معنوية لا يتبع تلك الصدقة ولا أذا ثانياً من معاني ومن مظاهر الكرم والسخاء في أمّة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يفرح المسلم أن يجد من يحسن إليه وأن يجد من يتصدق عليه وأن يجد باباً من أبواب الخير. واسمعوا إلى هذا الفقه العظيم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة والتابعين يقول عبد الله بن عباس والحديث هذا في صحيح مسلم ثلاثة لا أدري كيف أكافئهم وأما الرابع فيكافئه عز وجل عني لا إله إلا الله من هم هؤلاء ابن عباس رضي الله عنكما الذين لا تدري كيف تكافئهم قال الصحابة منهم ابن عباس قال رجل بدأني بالسلام ورجل دعاني بأحب الأسماء إلي ورجل وسع لي في المجلس لا أدري كيف أكافئ هؤلاء الثلاثة إلا بصالح الدعاء أمام الله أو لهم بين يدي الله أما الرابع الذي يكافئه عني ربي ومولاي هو رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام نزلت به فاقة أو جائحة أو مصيبة بقضاء من الله وقدر فنظر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فوجدني أهلاً أي مكاناً ومنزلاً وقادراً فوجدني أهلاً أن ينزل بي حاجته وفاقته فأنزلها بي هذا لا أكافئه وإنما يكافئه عني ربي ومولاي. شتان بين الفقهين عباد الله إن بعض المسلمين من أعظم مصائبه إذا ألم به أخ من إخوانه المسلمين في ضائقة من ضوائق الزمان وطلب منه سلفا أو قرضا أو دينا تضيق به الدنيا بأسرها ويحلف أيمانا مغلظة أنه لا يملك ذلك المال وهو يملك العشرات والآلاف ومئات الآلاف من الريالات لكن أن لنا بفقه عبد الله بن عباس الذي قال صلى الله عليه وسلم من أقرب أخاه مرة فكانما تصدق عليه مرة عليه الصلاة والسلام هذا هو الجانب الثاني والمظهر الثاني من مظاهر الكرم أن يفرح المسلم إذا وجد فقيرا بمعنى الكلمة ومحتاجا بمعنى الكلمة ويتيما وأسيرا وأرملة بمعنى الكلمة وهؤلاء هم الذين لا يسألون الناس الحافى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفب أما الذين يصطفون طوابير على أبواب المساجد أما الذين يجوبون الأسواق والشوارع والطرقات فورب محمد عليه الصلاة والسلام أن تسعين بالمئة وأكثر منهم ما يأخذون ذلك المال إلا تكثر، ياتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام أما الأيتام الذين لا يمدون أيديهم في قرانا ومجتمعاتنا أما الذين قد حملوا بمليا درارية وأزواجا إننا العقلاء في قرانا ومجتمعاتنا نعرف أولئك بأسمائهم ويعرفون بعوائلهم ولكن منا من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه الله أكبر ثالثا يجب علينا عباد الله إذا أنفقنا وما أكثر وما أعظم ما يرمى بعد صلاة المغرب ووجبة الإفطار لقد طالعنا في صحيفة المدينة وفي صفحة تراويح يوم أمس الآلاف من الأطنان من الأطعمة عباد الله التي ترمى ولو نظرتم إلى صورة فوتوغرافية حية بجوار المخلفات وما يعد لرمي الفضلات أكرمكم الله لوجدنا ألوان الأطعمة وألوان المشروبات وتلك الأطنان من نعم ربنا ومولانا فيا خوفنا من الله وضرب الله مثلًا قريةً كانت آمنةً مطمئنًا يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والله ليس بيننا وبين الله نسب ليس بيننا وبين الله صلة إلا أن نطبق سنة محمد عليه الصلاة والسلام اتقوا الله معاشر الطامعين اتقوا الله معاشر الصائمين اتقوا الله يا من يظن أنه سيأكل الأخضر واليابس بعد آذان المغرب وكفى المرأل قيمات يقمن صلبة فلا حول ولا قوة إلا بالله أن تحول شهر رمضان شهر للبيع والشراء أن نفضت الأسواق أن نفدت الكميات أن ارتفعت الأسعار وشك المكثر منا على المقلة فحسبنا الله ونعمل الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصط أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا إذا أنفق الواحد منا في وجه من وجوه البر وفي وجه من وجوه الخير أو في بيته وفي طعامه وشرابه أو في كمالياته وليالي وأيام عيده أن نكون مقتصدين أن لا نبذر فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رابعا ينفق كل منا على قدر امكانه على قدر امكاناته وعلى قدر طاقته فالمكثر ينفق من كثيره والمقل ينفق من قليله يقول الله عز وجل للمطلقه ولعموم المسلمين لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله المكثر ينفق مما اعطاه الله والمكل ينفق على قدر إقلاله فرب درهم سبق ألف درهم ورد صدقة لا يتبعها منا ولا أذى يجدها العبد يوم القيامة كالشق من التمرة كنصف التمرة يربيها عز وجل إذا خرجت طيبة بها نفسك يا عبد الله يربيها فيجدها الواحد منا كجبل أحد وما وما عظمة جبل أحد وما وزن جبل أحد وما هو الشق من التمرة التي يتصدق بها المسلم لا رياء ولا سمعة ولا قيل ولا قال وإنما يريد بها ما عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما الوقفة الخامسة فهي مع قصةٍ عجيبةٍ عظيمة رواها الإمام الذهبي في السير ما أحوجنا أن نعود إلى ما سطر الإمام الذهبي في تلك الصفحات الذهبية في سير أعلام النبلاء لكن يا من يسر على تمثيليات ومسرحيات يا من يناظر إلى ما حرم الله يا من لا يشتغل ولا هم له إلا أن يشبع شهوتى البطن والفرجة متى تعز أمّ محمد عليه الصلاة والسلام وفينا سمعون للكذب متى تعز أمّ محمد عليه الصلاة والسلام وفي أمته أكلون للربا والصح متى تعز أمّ محمد عليه الصلاة والسلام ومتى نظاث ونمطر وما صلى معنا يوم أمس إلا خمسة وتلاتين شخصا من هذه الوجوه الطيبة المتوظئة الحاضرة لقد استغنينا بما في جيوب استغنينا بسياراتنا استغنينا بعمائرنا وبصورنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد أخذ عز وجل قرى وأمما وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إنه شح ابتلينا به إنه نوم وما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار لعمر الله طول السهر الكلاب أكرمكم الله من أطول الحيوانات نوما ولكن الله ضرب مثالا سلبيا ضرب أسوأ الأمثلة فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد وإن تتركه يلهد عياذا بالله من نوم الجبناء عياذا بالله من نوم الأغبياء عياذا بالله من أمة محمد الأتقياء عليه الصلاة والسلام الذين لا يرجون لله وقارا لو قال كل من الخطيب والجالسين في صفنا الأول أن صلاة الاستسقاء فرض كفاية أو سنة من سنن محمد عليه الصلاة والسلام وما خرج إليها أحد نعم إن الأموال في الجيوب كثيرة نعم إن الآبار الإرتوازية في بيوتنا وفي أحواشنا مليئة وما ذاك إلا من رزق الله قل أرأيتم إن ذهب ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين إنني والله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله الخطباء وحملوا أمانة الكلمة وأمانة التوجيه وأمانة النصيحة حتى لا يات المقصر منا يوم القيامة يقول كان الخطباء يتقاضون الرواكب والمكافآت وما كانوا يأمروننا بمعروف أو ينهوننا عن منكر يا ربنا ومولانا نسأل الله ألا نكون كالحمار الذي يدور في رحاه وتندلق أمعاه من أقتابه أكرمكم الله يقول الناس له يا فلان لقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول ذلك الشقي البعيد عنا وعنكم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه يا معاشر الأساتذة وأنهى عن المنكر وآتيه يا أيها الآباء أنتم القدوة لأبنائكم يا أيها الأساتذة أنتم القدوات لطلابكم فاللهم أعزنا وإياهم وكل مسلم يقول لا إله إلا الله في الإسلام الوقفة الخامسة من معاني الكرم الأصيل أن رجلاً كان في زمن هارون الرشيد وكان من أفقر الناس، واسمعوا يا من أغناه الله، يا من والله لو عاد إلى الوراء عشرون عاما أو ربع قرن أي خمسة وعشرين سنة، ونظرت إلى حالك، لو جدت الأرصدة والأموال، لو جدت العمائر والقصور، لو الزوجة والذرية والأولاد، ألا تخشى من الله؟ ألا تستحي من الذي أعطاك وأنعم عليك فلو أن رجلا سافر معك وقدم حسابا أو باشر عليك في وجبة من الوجبات لطلقت ثلاثا أيمان شيطانية مغلضة ألا يحاسب عليه طيلة الرحلة إلا أنت وهذا كرم مع بني جنسنا فكرمنا مع ربنا ومولونا أعظم وإن المسلم قبل أن أسوق القصة باختصار ليخجلوا الله من أصحاب الأموال وأرباب الأموال لا يكاد يتصدق إلا كبار السن والمسنين لا يكاد يتصدق إلا الفقراء وأضرب لكم مثالا واحدا بمعظم بيوت الله لا يكاد يرعى ذلك البيت من بيوت الله إلا إثنان أو ثلاثة من الذين يؤمنون الماء للراكعين الساجدين أو من الذين يتفقدون وسائل الراحة من تكييف وخلافه ليسعد أولئك الراكعون الساجدون في بيت الله أما أرباب الأموال شغف وحب لديهم المال وسيسألون عليه وسيجمعونه ويكون عليهم حسرة وندامة إن لم يقولوا ها, ها ويعقوا من رزق الله عز وجل لا نقول لجامع من الجوامع إنما في جميع جوانب الخر والبر يا من ابتلي بشحر يا من رزقه الله عدي إلى الوراء ربع قرن فقط يا عبد الله ماذا كنت ومن أنت وما هي قصورك وما هي أموالك وما هي أرصدتك وحساباتك لكنه كما قال عز وجل إن الإنسان خلقها لوعاء حسبنا الله ونعم الوكيل على النفس الشريرها الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فكان من عادة هارون الرشيد أن يزار من الكبار ومن علية القوم في يوم العيد يزوروه ويهنئوه ويأمر لكل رجل من الأغنياء بجره ثلثها ذهب والثلث الثاني فضه والثلث الثالث طعاما جاروه في يوم العيد وأكرمهم وأنعمهم ودخل من بينهم رجلا فقيرا قال أمير المؤمنين وهو ينظر إلى ذلك الفقير بحاله من أنت وما الذي أدخلك مع الأغنياء ومع علية القوم قال أنا من رعيتك يا أمير المؤمنين أتيت لأنهل من خير الله الذي أعطاك فيقول أمير المؤمنين لأحد حجابه ووزراء ماليته اجعلوا جرة هذا الفقير كلها ذهبا فيثور الأغنياء لا إله إلا الله وهم أخذوا طعامهم ووردهم وذهبهم لكنهم لا يريدون للناس خيرا في كل زمان ومكان عباد الله آية من آية الله وسنة من سنن الله في أرض الله قالوا يا هارون يا أمير المؤمنين إن هذا الفقير لا يجيد الذهب ولا يعرف الذهب ولا يستطيع أن يتصرف في الذهب فكيف تعطيه عطاء من لا يخشى الفقرة فلم يلتفد إليهم هارون الرشيد وأمر أحد جنده أن يتابع ذلك الفقير خرج ذلك الفقير ليس معه في دنياه إلا تلك الجرة من الذهب فذهب في واد مملوء بالفقراء فنادى إليهم يا معشر الفقراء يا أيها الناس يا من ينتظر رزق الله هنم إلي فأتى إليه الفقراء فأعطى كل واحد منهم درهما وعاد بتلك الصرة ليس أول جرة ليس فيها شيء عاد ذلك الجندي الذي تبعه إلى هارون الرشيد وقال يا أمير المؤمنين لقد رأيت من هذا الفقير عجبا أنفق كل ما معه وما أبقى معه شيئا فيقول هارون الرشيدة للجندي أو العامل أحضره إلي فلما حضر ومثل ذلك الفقير بين يديه قال الذي حملك على هذا قال يا أمير المؤمنين أعدت المال إلى صاحبه إلى الرزاق ذو القوة المتين الذي أعطاك ثم أعطيتني فيقول هارون الرشيد ونحن يا فقير نكافئك بمكافأة القرآن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اعطوه عشرا من الجرار مملؤة بالذهب وهمس في أذن أحد الجنود أن يتابع ذلك الفقير خرج ذلك الفقير إلى مكان آخر كان بإمكانه أن يحوز الدرهم والدينار لكنه فقير رضي بما عند الله فقير يعلم أن القبر وأن الخزانة الأخرىية بحاجة إلى طعام وذهب وفضة عباد الله فنادى في الفقراء في مكان آخر ثم اجتمعوا عليه ووزع تلك العشر الجرار وما أبقى معه درهما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراكدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم موفقنا لصالح الأعمال والأقوال في هذه الأيام والليالي المباركات اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمةك يا رب العالمين اللهم كلهم معينا وناصرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان أكثروا من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صحبكم في هذا العمل مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع جدة شارع الستين برج الستين هاتف ستة وستون أربعة وثمانون أربعة وثمانون سبعة. تم هذا العمل باستوديو الرباط وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمر فواز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته